الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحيه وسلم أجمعين وبعد أيها الأخوة في الله لهذا اليوم الثلاثاء الموافق للثاني من شهر محرم عام 1400 وعام وحدى عشر للهجرة على صاحبها أفضل الصلاة وألخ التفليم وفي جامع البياغ بحي بمدينة الرياض وبالأمس ودعنا عاما من أعمارنا وطوينا صفحة من صفحات حياتنا ودعناه ابنست ودعناه من عمل وكما مر هذا العام والأعوام التي قبله ستمر بقية الأعوام من أعمالنا وسيجد الإنسان نكته يوما من الأيام وهو يقف في المحطة الأخيرة من رحلة هذه الحياة وسينزل نزولا إجباريا وسيتم التعامل معه على ضوء تعامله هنا ومن أحسن هنا لقي إحسانه هنا ومن أساء هنا لقي إساءته هنا حقول عز وجل ليجزي الذين أساءوا بما عمله واجبي الذي لا احسن ويقول عز وجل من جاء بالحسنه فله خير منها وهم من فزئ يومئذ امنور ومن جاء في السيئه فكفت وجوههم في النار هل تجزون الا ما كنتم تعملون ماذا تتوقع ان تجعل الا عملك هل تتوقع ان الله يعطيك عمل غيرك او ان الله يضع زياده موازين غيرك لا والله ما يظلم ربك تتحذره يقول عز وجل الموازين القصة ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مفقال حبة من فردا حتينا بها وكفى بنا خاسبين كان خشف أوراق الإنسان حساباته كل شيء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 سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوب بالعباد تحذير تحذير أن تتمنى أن يجعل الله بينك وبين سيئاتك أمد بعيدا من الآن اجعل بينك وبينها أمد بعيد ثم تجعلها ملازمة هلف وملاف مهلف وتعايش المعاصر والسيئات بالليل والنهار أو فتعايشك السيئات بالناس ثم إذا جعلت بينك وبينها الآن حجاما مستورا من طاعة الله وجعلت بينك وبينها عوازل وموانع من تقوى الله جعل الله بينك وبين النار عوازل وموانع وأسكنك الجنة وبين عامٍ يمري وآخر يحل حسرةً من الجمال نطويها اسمها العمر وتنقف أعمارنا بمعزار ما يمر من أعوامنا أنت مجموعة أيام من؟ مجموعة أيام وكل يومٍ يمشي ينقف بعضك إلى أن تنتهي. مثلك مثل التقويم المعلق على جداه في أول العام الدراسي أو العام الهندري تجده سميلاً مليان أوراق ثلاثين وستمين ورقة ولكن في مغرب كل يوم نمزع ورقة وتمشي الأيام ولا ننتبه إلا ما اللوح مثلا وكذلك أن كل يوم تمزع ورقة من عمرك وسيأتي عليك يوم ما يبقى إلا اللوح وش واللوح؟ الجثة حاجة واللعوش يبغى بعده يرمى ينطل وأنت يوم أن تنتهي أيامك وتنتهي ساعاتك ولحظاتك في هذه أيامك ترمى وتقدس في المقبرة وتعلى روحك كمة إلى عليين أو تسقط وتبضل وتدنس وتسجل في الجين يقول عز وجل كلا إن كتاباً أضراري لفيئ اللي اللهم اجعلنا واياكم من الابرار كلمه ابرار تحمل معاني البر تحمل معاني الصفاء تحمل معاني الخير من الله بار حل الدار رجل بر كلا ان ما كتاب الابارر لفيئ اللي وما اجرى كما الليوت تعظيم تكريم بعليه كتاب مرقوم يشهده المقربون كتاب مرقوم يشهده المقربون من البلائكة وش في الكتاب هذا؟ اسمه عجيب لله إن الأبرار نذينا هذا المخطوط في الكتاب إن الأبرار نذينا على الأرائف ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم كما كانت في وجوههم نظرة الإيمان ونظرة البهاء والصلاة ونظرة الخوف والمراكمة أيضا يوم القيامة تعرف في وجوههم نظرة النعيم هم أولئك والعياب بالله الذين غفلوا مرت الأعمار هكذا سراعا ورا بعضها دون تأمل ولا مراجعة ولا وقفة ولا محاسبة يقول الله به كلا إن فجار الفجار لفي سجين وما أدراك ما في الدين كتاب مرقوم وش في الكتاب ويل يومئذ للمكذبين نعود بالله وإي من ويل ومن العذاب الله عز وجل ونحن نمسطي مطايا الليل والنهار هذه الأيام مطايا ونحن ركوب على ظهورها وننزل من مطيئة الليل على مطيئة النهار ونفرح نفرح بدوارا للشهر على شأن نستلم الراسل حفظ الأيام إلينا يوم ثمانية عشرين وتسعة عشرين وثلاثين وأسوأ الأيام ليلة يوم باربعة وخمسة وشتة وعند نرد بشهر كمان نبيع أعمارنا برواتبنا والأيام والليالي ستسير بنا ونحن لا نجري لا نستطيع أن نقف على عجلة الزمن ونقفها نقطة معينة بل ستسير من الأيام ونحن لا نجري ولا مجال للتريس ولا مجال ولا معنى للانتظار فإن الزمان لا ينتظر أحد ولا يتغيث بأحد يرهو الإمام مسلم حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو لديه على ضروره السرعه في العمل مع الله في عمل الصالح يقول عليه الصلاه والسلام إن الله يفض يده في الليل ليصوب المسيء نهارا ويفض يده في النهار ليصوب مسيء الليل وبسط يد الليل والنهار دليل استعجال طبعا توكل إلى الله حد اساءت الليل الله بسط يده لك حتى تفتوح انك تسيء في النهار ونجيها عملية حسر عملية تحجل الهمب إنه لن تتسير ولا تدري إلى أين يساربك فلابد أن تتنقه وأن تكون عاقل لا تتسير كالحيوانات والبهائم الذين يعيشون بعقلية البهائم ولا هم منهم إلا هذه الدنيا ولا ينسبهون إلا وهم يكتحهون ويقنفون ويبقون على ربوزهم إلى النار وهناك يقولون يا ليس ما أطعنا الله وأطعنا الرسولة يا ويلتا ليتني لقوة كتابية ولم أدري ما كتابية يا ليتها كانت القاضية يقول رب ارجعون ليش قال لعني أعمل صالحا بما ترح طيب من لي, لي أخذك ليش والله كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم بردق إلى يوم يمعتون وكل تأثير يا أبي بالله كل تأثير في إنقاذ نفسك وتصحيح مسارك لا يعني إلا تعريضك لمزيد من الخسارة وتعريضك لنهاية المصير وللحذار ودمار وما أجمل أن يعيد الإنسان تنظيم وضعف مع الله بين الحين والحين وأن يرسل نظرات الناجدة في دوالب نفته ليتعرف على عيوبها وأفطائها ويرسل السياسات القصيرة والعاجلة بالتفره بالتخلص من الأخطاء والأغلاق والخطايا الله. يا أيها الإخوة في الله في كل بضعة أيام ينضر أحدنا إلى مفتبه ويعيد ترتيب أوراقه ويقضي على الفوضى التي حلت على المجد من قصاصات متنافرة ومن سجلات مبعذرة ومن أوراق ألجت غرضها ويقوم بترتيج كل شيء ويضع كل شيء بوضعه الصحيح فالمعاملات القاملة للحفظ تحفظ والمعاملات اللازم تحويلها تحول والأوراق التي لا غرض لها تمزق وتغمن وفي البيت تصلح الغرف والصالات مرتبكة ومتنافرة إذا بعيد الإصلاح تتدخل من الزوجة والخادمة وتدول هنا وهناك وتنظف الأساس المغضر وتطرد القمامة الزائلة وتعيد كل شيء إلى مكانه ونظامه من سوق على جلدك ترادعه كل ثلاثة أيام لتزين ما علق به من أوساخ ومن أقلاب ولتلبس سوبا جديدا تستطيع أن تعيش به بين الناس أيها في الله ألا تستحق حياة الإنسان لنا مثل هذا الجلد ألا تستحق نفسك أن تتعاها بها بين الحين والحين لترى لحق بها من القراض فتجينه وما تعرض له من إذن فتنزيه مثل ما تنفي القمامة من زعاة منزلك وبيتك ألا تستحق النفس أيها النغوة بعد كل مرحلة تقطعها من مراحل الحياة أن تعيد النظر فيما أصادها من غنم أو خسارة وأن نرجع إليها وأن نعيد إليها توازرها وأن نُعيد ترصيصها النفس تحتاج ترصيص تغير السيارة السيارة تنفي في الطرق المذبلتة والعادية سميمة لكن خذ بها مضرب تقوم ترد إيش يحتاج إلى ترصيص تذهب لها إلى الزهاد على ذلك تربط ترصيص كفراتك أنت الآن تقيش وتقع في مضبات ونفسك ترتج بالأزمات وتحتج بالجبل والمسكنات وهي ضيئة دائمة على ظهر هذه الحياة إن الإنسان أيها الأخوة والله الذي لا إله إلا هو له أخوذ ما يكون إلى التنقيذ والتبتيج في أرجاء نسه وتأفه لحياته وإجراء الصيانات لها من العلم والأمراض والآفات ذلك سبب ليس السبب أن الإنسان علما يبقى متماسكا قليل لا بدلا من تربيع الكيار اللي تمشي حيماً المطبات وفي الضماج تتخلخل وتتحلل رسامينها وطوامينها ويحتاج ان السجل لها في كل فترة إعادة تربيض وترصيص وأيضاً صح دوري لتفقد أجهاء أجهاءها ونحن واقعيون مع كياراتنا ما يمكن تجدد الاستمارة حتى تبحث السيارة لكن هل فحصنا كلهمنا؟ هل فحصنا جوارهنا؟ هل أعدنا التدقيق مع أموتنا؟ نبحث أجتادنا ونجري فحص كامل بالجسم فحص للعينين وهل هي تليمة فحص للرئتين وضع قوة التهوية فيها فحص للكبد فحص للنمعاء فحص لكن القلوب التي بالطدور ما أجرينا لها فحص إن حدة الاحتكاك وضع الشبهات وضروب الشهوات تؤثر في النفس فإذا غفر الإنسان عن نفسه وترك عوامل الهجم تنال منها فسوف تقضي عليه لا محالة وينفرط عليه أمرا ويكون شأنه كما قال الله فيه ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا وكان أمره فرطا كثير من الناس الآن الله فرط مفروض على أهل ليس غافل عن الله راسل والله يقول في قبل العيات واصبر لفتك مع الليل يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنه تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكر ما فاتبع هواه نعم واتبع هواه وكان مم. أمره فرطا ينفرق عليه دينه فلا يزمعه يضيئ صلاةه يضيئ عقيلته يضيئ الزكاة وإذا قلتنا بصلاة لا يزيق بشهولي الزكاة قال جعل لا الله هذه كل حالك فيه زكاة لا يراسل ما عندنا حينها ما عندنا حينها والحج والحج جعنا بحرارة هذه السنة فالعمر قال عمره هذا لا تفلي فالعمر الله المساعد يروح لسوفي شازاب لانكا رح مثالا يحذف يأخذ عمره لا إله إلا الله مفروض واحد اليوم وانا في الفندوق نايم غرض الجرس علي وانا شاعر من النوم والاستغرار شاعر ثلاثة عقلينجي وانا تبقى يقولين قال قالوا يا طائرة بومباي ما شاتلون وين تبغت قال انت رخطوط الشعولية قلت <تصفيق> لا يا ربي انا في الفندوق سربي قلت نزالية وين تبغى انت قال ابغى بومباي قلت ليه وشكي دوم بومباي أخذ عمره حذف كان لا بس توسع الخاطر بس والله ضيق الخاطر يا لبو والله يضيق خاطرك لمعصية الله وغضب الله وزغط الله, الله ذنوب وآذام عماك الله عنا وتعيز بالطائرة على أن ترع تتمتع تراه وتوسع الخاطر الله أكبر كيف يستسع خاطر مؤمنين هذا الزمان بمعصية الله إن القلوب تنعكس والنفوس تنقلب حين ترى أن معصية الله توسيع للخاطر يا أخي بالله وقفة معلم مع بداية في هذا العام الجديد وقفة صادقة جادة تطحح المساء وتزين الأفطاء تتود إلى الطريق الصحيح ورجو إلى الحقي حير من التماغي في الباطل ولا تعتدر يا أخي بكثرة حقاياك فلو كانت كجمج البحر ما بالا بها الله إذا اتجهت إليه قفضة وإذا انقلقت إليه ركضة إن الغلط القديم لا يجوز أن يكون عائقا أمام توبه الصادقه يقول ربنا عز وجل وهو يخاطب اصحاب الاغلاط الكبيره من المسيفين على امته يقول بهم ويدعوهم بدعاء وبنداء العبوديه اذا تحدث لهم في سوره الزمر يقول عز وجل كل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا على من رحمه الله لا تقلقوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغضور الرحيم طيب شنعمل قال وأليقوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنفرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل ان يأتيكم العذاب بغسة وانتم لا تشعون. <تصفيق> ايش العلاب اللي يجي في بغسين لكل الموت. الموت يجي بغسة. هل يرسل للاغاز قبل يجي? لا. يركب الرجل من سيارتة ولا ينزلونه الا ميت. يلبس دوبة ولا يخلع دوبة. هو يجب مع دوبة من حيث اجرامه. اين هذا معلم? أن تقول نفس يا حسرتاء على ما فردت في جنب وَإِن وإن كنت لمن السابرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أنني فرة فأكون من المهتمين بلاء بلاء هنا بلاء للإضراء ولا كذابي البعيث قد جاءت بلا قد جاءت آياتي فكنزتت بها واستكبرت وكنت مئا كافرين لا يكون كبير الزنوب. كبير الزنوب يقول العناط عائت مولانا كذير الظنوب كذير الله كذيرا مغزرة يقول الظنوب عظيما الله أعظم مغزرة أعظم من ذنوبك لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم لقيت الله مستغفرا غفر الله لك لو كانت الغروب كزمد البحر او كعدد الغمر او كعدد قبر السماء فرحمة الله اوسع ورحمتي وسعد كل شيء فاستحول الموجة بك هذا اللي من الغمر الماضي كل هذا المسطوب عليه كله في تبعاته ومزمولياته وما فيه من اخطاء كلها يمدلوها الله لك حسنا احد اعلم من هذا يا اخي اي فضل اعلم من هذا اذا غفر الله لك هذه كرامة لكن كونه يبغر لك ويقول لك مليون العزيئة مليون العزنة من, من, من يضيئ هذا إلا خاسر مدبر لا خير ديه والحيار بالله وبعدين مع أن الله يغذر لك يفرح ذلك لا ملافة إلا الله الحديث أيها الفضل بخاري الحديث صحيح يقول لله فرحا لتوبة عبده من رجل كان ديك له ومعه راحلته وعليها زاده وماء فظلت عنه وبعد عنها فلم يجدها فلما يأس من استثن من المرض وأتى إلى تحت تجرة وانطرح تحتها ينقض للمرض خلق ناضي وشكل للنجاح وبينما هو نائم ينقض للمرض إذا بناقته تعود وتقف بين يديه ولما فجع أينيه وجدها إجمعنا وجد الحياة آم فرحا وقال من شدة الفرح اللهم أنت عبد وعنا ربك ما عرض يتكمل لأن جسان ميت وهالخ والآن أعاد الله له وسحر الحياة غلط من شدة الغلق الله يا أخي يفرح بسوبتك أعظم من فرحة هذا الرجل لعودة لاقته أفلا تفرح ربك لا تفرح ربك يفرح بك يا أخي تفرح الشيطان يفرح بك حجوك تكون عبد الله حمار الله يركب على غاربك ورقبتك ويشعب يعلم جهنم ثم فيها وبعدين يتخلى عين في النار ويقول ماني عليك سلطان لا خبتك بكتاب ولا بمشعر إلا أن دعوتك وشتغتني كنتك استسركنت ورائبا لا تلوموني ولوموا أبسكم خزي والله أعظم خزي قلنا أن يفرح بك ربك ويقلمس ويحفظك في الدنيا ثم يدخلك الجنة في الآخرة أي مجين وأي عظمة أعظم من هذا أحيب الله ألا يظهر في هذا الشرحات وهذه الفرحة من ربك وترى سرورا أو فرحة تعجل هذه البهجة الخالفة من الله عز وجل يا أهد بالله إن تصحيح وضعك بعد إجراء المعاذبة هو تجديد لحياتنا بعد بلا ونقلة حضارية حاسمة تغير معالم نفسك إن ذلك لا يعني أن تدخل أعمال صالحة وتصدمنا ضخمة من العادات القبيعة والتصربات والأخلاق السيئة فهذا خلق وتكشيش ما يطلحك إن العودة تتطلب من أن تعيد ترتيب حياتك كلها وأن تتألث مع ربك علاقة ثاملة أفضل وعمل أكمل وعهد وعقيدة وهو يدعوك سبحانه وتعالى إلى هذا في سيد الاستغفار سيد الاستغفار في البخاري مسلم عن المراء أو بن عالي ودى الله عنه قال ألا أدلك على سيد الاستغفار قال قلت بلى يا رسول الله قال قل اللهم أنت ربي وأنا عبدك خلقتني وأنا على عهدك ووعدك ما اصطبحت. عود بك من جر ما فناح. عبوء لك من نعمتك عليك. بذنبي. فاغذر لي بانه لا يغذر الذنوب الا انه. ان مقتضى العودة الى الله تكتب انك سعيد تنظيم حياة الناس. واجراء تغيير كامل. تغيير للسريط اللي كنت سمعه. وتغيير المجل الذي كنت الشيء. وتغيير طريقة النور. وتغيير لوقت النوم وتغيير لوقت الاستيقاء وتغيير للزملاء والأصدقاء وتغيير لمواعيد الجوار كنت جساعتها لكن لما انتظلت مع ونوف منتع الناسة لما تتاكل على وتغيير لأسلوب العمل كنت تدخل وانتنبخ وترصى وتدخل في الموضفين والماجعين لكن لما انتظلت لا تدخل مبتسل لأن تبسكك بوجه أخيك فتاك ولأنك لا تحشر من المعروف ولو أنتلقى أخارك بوجه الطلق قبل يمكن سوق ادائك لعملك كنت قدام تتلفر عن المعاملات تمشي الاوراق وتجيحها وتمر منها وت... يعني بس تخلص تعديها بس لكن لما صرت ملتزم وبسم بالله ما تمشي معاملة الا بالضبط 100% تبحث عن اول ورقه الى اخر ورقه شيء خيرت كاملة. بعدين خيرت عينك وين كانت تنظر? خيرت عذلك ماذا كانت تتمع? خيرت لسانك كما كان يهري ولا يدري? خيرت فضلك ماذا كان يأكل? خيرت فرجك اين كان يقع? خيرت يدك خيرت قلبك كل شيء بحياتك. ليش? هي انك راجعت نفسك. جددت حياتك. ايوان اخوة اننا واقعيون مع كل شيء حياتنا الا مع انفسنا. فما من عمل الا ولهم حساب. يضبطه. ويعرف مدخلاته ومخرجاته. وربحة وخسارة بدءا بالفرد والمؤسسة والإدارة والوزارة والدولة هناك ميزانيات سنوية وهناك سنة مالية يعرف كل إنسان مركزه المالي وربحة وخسارة وكذلك أيها الأخوة لا بد من سنة مالية إيمانية لك أيها الإنسان تعرف خسارة وربحة على الله عز وجل وموضوع المحاضرة هو ميزانية نهاية العالم ميزانية نهاية العرب فنضع الآن ميزانية للمدخلات والمخرجات للأرباح والخسائر للمعاصي والطاعات لنعرف مركزنا الإيماني أين نحن من الله أنحن من أهل البر أم من أهل الإثم أنحن من أهل الجنة أم من أهل النار هل فكر أحدنا أيها الإخوة وهو يعيش أن يمسك قلما ودفترا يسجل فيه ما يفعل ويعرف بين الحين والآخر رصيدا من الخير والشرح لو أننا نخفط في هذه الدنيا قطع عشوى ونتصرف دون معقب أو محاسب أو ركيد لجاز لنا أن نبعزر حياتنا كما يبعزر استبيه مالا ولكن كيف نبعزر أيامنا وكيف نضيع شهورنا وأعوامنا والله قد حفظ علينا ودون علينا مسائلنا الزر الزر وأعد قوائم الكتاب الطويل يقول عز وجل ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين من ما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر فقيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا ويقول عز وجل هذا كتابنا ينفق عليكم بالحق إن كنا لاستنسخ ما كنتم تعملون كل شيء تعملها والملائكة تنسخها انت تبني وليه تبتل وكل يوم يغلق وصفعة تغلق غلق السنة غلق السجل غلق اعمارك حولوا الى الاخرى بسجلاته ايجي تحملها قال الله وهم يحملون اوزارهم على ظهورهم على ساء ما يزرون جلد على الاخرى ومعك سجلاته اما بيضة بيض الله وجهه او سوتى فان سبت الله وجهه يقول ربنا عز وجل وكل إنسان عزمناه طائره بعنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى رزايا لمن؟ يا الجماعة لما تفزين لا لك فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْتِهِ وَمَنْ ظَلَّا ضل... لما تظل تحذر تظر بمس فَإِنَّمَا يَظِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَبْيُوا عَدِرَةٌ وِذْرَا أَخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَدِدِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا أليس أيها الأخوة الأجدر بنا والأولى أن نتشف نحن هذا الإحفاء لحساء هل هو أعجب إذا عندك رصيد في أي مالك أو أي مكان كل يوم ينظر في العطالي كشف حسابك ماذا؟ كبرة أو كن قلت كشف حسابك مع الله ما تعرف كبير كبرة ما تعرف كبير بعفق وزارتك ما تبغى؟ تبغى تعيش كلاً غايع حتى تباجع بالأرصد كلها ديون من مهارة. من أكل ولم يدري السمر وهو ما يدري نحن نجي موازلاً على سأل نبسط في بيوتنا كل واحد من يسأل موازنة يوم ثمانية عشرين وعشرين كم باقي من راسب باقي عشرين ناديين 20. مبين مئين مئين في الأغنى اليوم ولكن ما هي المشروعات المستقبلية بالسهر الماضي إن جاي كم نصرف؟ الراج مربعة آلاف نصرف على البين والبرياد والفرياد في قصة الزيارة والفقصة الأرضية والفقصة الأرضية والفقصة هذه بعضها بعض ما نزالية هذه لكن بشكل مبسط إن الأجزر فينا أيها النقوة أن نتكشف نحن حساباتنا وأن نحضي على يخصنا أنفسنا على أما ينبغي أن تكون يا أخي على بصيرة بالإفتار ما لتفعل من خطأ أو من صواد أيها الأخوة في الله إن الانتلاق في هذه الحياة دون اكتراس وإن الاشتفاء ببعض الأعمال الباردة لهو نذير هلاك وعلامة خسار وإن إهمال النفس وعدم محاسبتها والاستغراق في جهواتها والانضماس في منذات الحياة والملاقشة على الخطام الفاني دليل على ضعف الإيمان أو على انعدامه ومحاسبة النفس أيها الأقوة ضرورة كتمشاء مع طبيعة هذا الدين يقول عز وجل كما في تلاوة الإيمان جزاه الله وخير رب الصلاة وهو يلادي أهل الإيمان ويقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله والتنظر نفس ما قدمت لعاجئ ايج معنا هذا الآجل؟ يعني إنسان والتنظر نفس ما قدمت لياد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون ترتجل والله انا ما درى ربي لا اتقوا الله الله يديك تعمل بعدين يحدث فيقول ولا تكونوا كالذين نسوا الله فخذلهم الله اين دول نسوا الله ماذا حصل انساهم انبطه يعني ما ات حسبوا ولا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهِ فَأَنْسَاهُمْ أَنْبُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ثم بيّن الله أن أولئك لا يستوي مع هؤلاء قال عز وجل لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة من أصحاب الجنة هم الذين حاجموا أمسهم من أصحاب النار هم الذين نسوا الله فأَنْسَاهُمْ أَنْبُسَهُمْ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هم البائلون في مفاجر أيها الأخوة يبقى حسن حديثا في السنة وهو حسن قال عليه الصلاة والسلام الكيس الكيس يعني الفطن الذي العاقل الأريض الكيس من جان نفسه وعمل لما بحض الموت هذا هو الكيس والعاجل من أسبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان وبأذن اللي عمر يقول فيه حاسبوا أنبتكم قبل أن تحاسبوا قبل وزنوا أعمالكم قبل أنفوزا وتأهبوا للأرض الأكبر على ربكم وإن قوما حاسبوا أنبتهم في الدنيا فسهل عليهم الحساب يوم القيامة وإن قوما أفملوا الحساب في الدنيا فسق عليهم الحساب يوم القيامة اللي يحاسب نفسي الآن في أنظمة المرور فيراجع دائما رخصه القياده ومداها الجدي ويراجع رخصه الاستماره متى تمتهي يجددها ويراجع علامه الفحص الدوري متى تمتهي يجددها هذا لما يجي في شارع ويلقى فيه نقطه مرور تقوم بمسك الناس والتفتيش عليهم او يجي لعند الرصو يجيبها مجدده والاستماره مجدده والفحص جديد اجراهم في هذا وخصوصا لما يكونوا الناس راكضين يجيه ما راسب ولا يخاف ولا يجيه وين وقف عند العسكري وين مرسل خذ وين الاسمارة خذل حجيب وين البعض شبه محشوف يجي يتكمل راسب السماء ليش عاسب نفسه قبل انجي المكان هذا ويش يزوي بها العسكري اخبر عنه مرسل ليش انك عاسب النفسي ما جيب الخطر لكن ما ظن لكم بواحد الرف الطوبة لازل السماء والاسمارة بني الخبار ما جددها والبعض الدوري عاليه على ذات رقصة 1400 زمانية جاء تسعة وعشر وعشر وعدمين زمانية ويقافل ويقافل في الخط الصريع وإذا بالنقطة المرور الواقفين هناك وشاف اووو خلص خرب البعض في الراس وقعدهم يوقف على جنب وينزم يروح يوم المبعد للمعدل عشابة ياخذ في السيارة لكن المرور أذكية يحطون لها سلبشة يشلبشوا زيارتها وانا راح شلبشوها ما تأخذها لها قمرهم وبعضهم بيدور ويرجع على وراثين وين درس عاد يقول مخرج ويخرج منه لكن الغرور ابكيه ما يروحوا عند مكان فيه مخرج يروحون في مهنخ ما هي حاجه ارض من عندهم كل بعضهم يقولوا الله يوصلك الله ي الله يخلصنا الله يخلصنا يا عاد ان شاء الله من الروي يمشيها ويجيك ويمشي قريب وصل عند العسكري يشوف وجهه الصغير وصوته خافت وين الرخصه حاضر ما يبغير يجوية على جان العسكري يقول وراك ناز يلا بس من شرح بس المرة غاجت حذرها بسرعة من شوف نجي بس حذر سرعة رخصة وراك ما حذرتها لنش حذر الناس إلا طارق لبنى رخص كان شوف جربع في جبل نملكي فتح الدمجات ما يشعر شافي كان أظلك على جمع تحجم على جبل هلو بس خلق يلا تجرب وقدم يهند في رخصة وعلى جبل وبعدين اضطر إلى يطلع الرخصة لنا عدم وجود رخصة وفيرت الثانية اللي ما بعرفه ابو زيد عسفه واللي من جده وبعدين يجيبها عندي والله انا تكف تكفى انا والله ما اقدر انا اللي عندي ظروف شوف العسكري كل ما مس مس ولكن يجي من قدامه ويروح يرسله ويجيبه وراه يروح له وهو يضرب العسكري بدرجه ليش طيب ليه تنفس ليه تذل نفسك ليه ما تقدر تخلك راضي بنفسك هذا في الدنيا ايها الاخوه هذا في الدنيا يحول من من الخدي كيف من الذي لا يراجع يوم القيامه وما عنده رصيد ما عنده رفض الخير إلى الله أن يتيه إلى النار ولا عنده السمار ولا عنده سطعة مطحة دوري بقلبه وإيمانه يجي عند الزبالية ما يقفر العزاء ولا مستع بل غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يقول عش ما بدانك جاهدا في ظل شاهقة القصور يغدى عليك بما اشتهيت لدى الرواح الى البكور الى النفوس وقعت في ضيط حشرجة الصدور فهناك تعلم ممكن ما انت الا في غرور الى ونقت الروح هنا وحشرجة ونزلت ولا نزلت هناك يعرف الانسان ان هذه الدنيا كلها غرور ومكر وخداع ويقول يا ليتني لم اوت حسابيه ولم اجل ما حسابيه ان ايواني اخوة ترويض النفس على الخير وفي طامها عن الظلال يحتاج إلى طول رقابة وحساب وإن إخامة دار جديدة وعوارة جديدة على أنقاض دار خربة لا يتم إلا دي صعوبة بالغة وجهد طويل جديد فكيف ببناء نفس ترون ذلك يتم في الغفلة والإهمان والنكر تلّى والله لابد من الحساب لابد من الحساب الجقيق والمقارنة والإخطاء واليضمح إن علاج الأمور بمغالطة النفس وتغطية العيوب وتميع النفس والسطبيل لها وتزوية المظاهر لها لا جلوى منه ولا خير فيه وكل ما يحرزه الإنسان من هذا العلاج هو رواد كاذب من يغير من الحقيقة هيئة إن الإنسان يتجاوب مع المؤثرات التي تحيط في به من الخير والشر كما يتجاوب بهذا الاستقمال الراديو مع الموجات التي تسملها الجو كل يعني تأثر هناك موجات مؤثرانك عليه خير و شر وقلبك يتأثر مع الخير كما يتأثر بالشرق إذا درست في مجلس علم يعني قلبك وإذا درست في مجلس أبو ونهو وغيبة ونميم وطارب ولعنه وعياذ بالله يتأثر قلبك مثل الراديو الجو الآن مملوء كل موجات وانت تختار اللي يعني الله تبغى إلاحة القرآن يا سلام تبغى صوت أمريكا هكذا إن الإنسان يتأثر وبحسب وضع قلبه وضبطه على جهة الاستثمان تكون طبيعة الإذاعة التي فضر عنك يا أبي لله فذلك الإنسان إذا حاسب نفسه وضبط حياراتها أبضض حيني ما خليها مفتر على كل شيء لا أبضى يا عين ما تفضحين للحق يا أذن ما تفضحين للحق ويا لسان ما تتكلم للحق أما أبتح عيني عن الحق والباطل او بني على الحق والباطل. والتاني في الحق والباطل وبطني في الخير والشر. معناها انا مفلوس. ما عندي مسافات. ما عندي قلود. ما عندي نظام. ولو حاسب وبعدين هذا النفلوس لابد لها من المزكة لابد لها من القبرة الله يقول جبارك وتعالى هلا لا وذر الى ربك يومئذ المتقر من يثلتك من قبرة الله من يمنعك من ان يدعيت الله الله يكبر عليك ولا يمنعك من الله مانع والله يمنعك ولا يمدر عليك احد الى منعك الله تبارك وتعالى ان ضبط مسارة النفس ايها اللقوة اذا حاسبتها فانها تضيف واذا احملتها فانها تخبث وفي الحالة الأولى يحيم إنسان في جو من الخير سينحسر دونه وتنحسر وتمسدع موجات الإذن والعصيان وهو ما أتار الله إليه لقوله عز وجل في القرآن يعني الشيطان قال عز وجل إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون الشيطان ما له سلطان عليه لماذا؟ قال لك حدثت تجاهاتك ضبطت موجات الشيطان عندك أمن إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكرون قال من سلطان؟ قال إنما سلطانه على الذين من هو؟ يتولونه غضب المواجهات على استقرار الشيطان الأغاني تمر في أدنه كله ويبغى الله يشيه النظر المحرم كل يوم هو يقرأ بالأسواق والمعارض والموالح يمصر ويبغى يشيه لجاية طب نعمله بالربا والحرام والرجس قلت لك قال لي لاجلك مثل ما كنت اليوم طلع من الشق والشق والغيبه قال عنده قلب انما سلطانه على الذين يتولونه تولوا الشيطان والذين هم به مشركون ومن الحاله الثانيه حال الذي ما يستجيب لدواعي الايمان يستجيب لدواعي الشيطان وش يحصل فأذ للسياطين ماذا؟ يصبح مركب لها يقول الله ألم ترى عنا أرسلنا السياطين على الكابرين ويش تحصل تأذهم حزا فلا تعجل عليهم إنما نعذ لهم حزا خذ غفلوا والله ما غفل يحسبون والله يحسب يوم يبعثهم الله جميعاً فينبئهم بمعمل أحصاه الله وإيه؟ ونسوح إذا نسيت ما نسي الله وإذا قتلت ما قتل الله وإذا الله حسب, حسب, الله, حسب الله, ما الله عليك فأنت ما هو مجمبول عنك فإذا قتلت صلت الله عليك السياق وأرسلها فأذهم قال العلماء أذهم فادفعهم إلى المعارض فادعوهم إلى المعارض فردهم عن الهداية ليش اصبحوا حميلة بسيطان اصبحوا مراكب الافليس والعياذ بالله وقد طلب الله من عباده ايها نبوة ان يتحقنوا من الدافن ضد السيطان وقيد السيطان في اليقظة اولا وصدح من وجه والاستعادة واللدوء الله للاحتمال في قوده والاستجارة في عزته ولكن لا بد مع الاستعادة من عمله فإذا قال الطالب في آخر الامتحان أعوذ بالله من الثقوط من فلا يغنيه هذا إلا إذا أقبل على دروسه يغبل على الدروس وإذا أكره يقول أعوذ بالله من الثقوط أما يرغب أعوذ بالله من الثقوط يصطف رسطنح نعم وإذا قال التاجر أعوذ بالله من الغسارة فلا يبضل من هنالك حتى يعرف ماله وراس ماله وأرباحه وغسائره وإلا قسر وحين تحر الحقائق الإيمانية في قلب المؤمن ييأت الشيطان ويندحر ولا يستطيع عليك أيها المسلم لأنك أوي انظر يا أخي إلى الرياح العاصبة إذا هدت على الصحراء حزارت غبارها وإذا ورت على الرياح حركت لججها ولكن هذه الرياح العافية حينما تتناوث قمم الجبال الشماء لا تنال منها منالها الريح العاظبة إذا جدت الزهراء تحدث زوبعة وتشبط حين وترضى عن السمع وإذا جدت على البحر تهرجت الأموات هاكذا ولكن إذا جدت في الجبال، إيش تتويبها؟ تين الجبال؟ الريح تعمر من ثابت إذنك يوم أن تكون لجبل من جبال الإيمان إذا مرت بك رياح المعاصي وعواصف الشهوات لا تكن سهلا فتعصف ولا تكن ماءا فترجرجك وانما كن جبلا من جبال العقيده وجبلا من جبال الايمان تمر بك العواصف فتتبخر وانت ثابت لا تلال منك ملالا لان راسك بالسماء همتك سامقه نعم كم تعيش تعيش رغم الداي والاعداء فالنسل فوق الهمه الخشائي ومن يقول ومن لتهيق صعود الجبال يعيش أبداً جهي بين الحفر أنه يتهيق صعود جبال الإيمان يعيش في حفر ومستنفعات المعافي في حفرة الغبا والزنا والغبا والمنكرات ومن عاش في الحفر سلطت عليه الأحذار والأوضئة من تحفر البيارة فيه؟ غراس في الجبال ولا في الوادي؟ في البيارة تحفرها في الوادي عشان يسلها أمه لكن من الذي يحفر بيارة غراس الجبال؟ ما هو معقول وكذلك السيطان لا يحفر ضياراته في قمم جبال أهل الإيمان وإنما يحفر ضياراته في صدور أهل الغدف والنفاق والعياد بالله والإنسان أيوان أقوى حينما يكون أمره ضرب وحياته غفلة وأيامه لا هي فإن السيطان يستولي عليه ونتحكم فيه أما يوم يحكم أمره وينظم شقوله ويحاسب نفسه فهيئات أنت منه السياطين شيئا وما يدين أقوى وأبوها من حاسبة النفس كلاكة والبواب الليزانيات. عندنا اربعة ابواب. الباب الاول.ِ الْقَابِ الثاني. باب ثان mis. الباب رابح. هذه ابواب الليزانية. تذلك ابواب نبي حساب الرأس المال. والباب الثاني حساب الاربع. والباب الثاني حساب على الخسائر. واعتقد والله اي شاء الله. ولا اسأل على الله. اعتقد teveجاجمة. ان وقفة صادقة منك ايها المسلم. تقضيها. مع نفسك له هي جزيرة لأن تكشف لك الحسابات وإذا عرفت مركزك الإيماني فهو لتفحح الوضع أنت لما تتعرف مركزك الماهي في المؤسسة اللي خسران رأساً صحي الوضع يطلق أيض بعض العمالة تخفض المطلوبات تحاول لفت جيد الجخل تشوي لك أي شطاء أخرى لكن يومك حاسب ما تدري ولا تدري إلا أن تكسب العذاب مجيون بعجر ملي كانوا يلا سيب. وكذلك اليمين عاماً مع الله ولا يدري ما يدري إلا وهو ميد ويُعطى له تجب الحساب عند المرس وإذا له مديون في, في السجن السجن بالنار يا أخي بمناسبة للسلام حامل من أعمارنا وهو عام الف أربعين وعشر فإننا نطلب من المخلفين أن يقفوا مع أنبتهم وقفات للمحاسبة والمراجعة لمعربة وضعهم الإيمان ويحاسب أنفسهم على رأس المال وعلى الأرباح وعلى الخسائر وهذه الميادين الثلاثة سوف أذكرها على سبيل الإيجاز رأس مال يأخي بالله الطاعات رأس مال يأخي بالله الطاعات رأس مال هذا رأس المال يأخي بالرأس وأهمه كوحيد حاسب لفظ راجع هل حقيقة كفافية؟ هل توحيد كحالب? هل تصدف دوعا من ألواح لغير الله? هل تدمم غير الله? هنا بندعاء أخر في التماتي يدعو غير الله التي relatable هل تنخم لغير الله? هل تننتم لغير الله؟ هل تنخم غير الله؟ هل تفضل غير الله؟ هل تقرأوه من غير الله؟ هل تت على غير الله؟ هل تستغييدوا من غير الله؟ هذه هي أنواع العبادي توحيد البروية هل تقسم كذي الله كما يطلع, يطلع بعض الكهلة؟ جاجها ضيف خلق ما يكسم بالله اللي يرى ان بالله غفير وان الناس يتبونه جراحوا وقالوا فلان والله اني حزمنا عزيبة سهلة ايش دي ان حلف بالله واما فلان الله ربنا وربنا ايش دي ان اللي طلق يعني عرف واللي يحلم بالله غفير بعضهم يطلل ما عنده ويجرب على شخص مات فيه مرن لكنه يعدهم في البرايس ماره يضلق وبعضه يضلق ومرضه مات فيه ماره لكن عرض وجهه عليهم حلا لا تحرقون يا زوجه قل لك يا جماعة لكن يقولهم والله ما ترحون حتى تفاسم النبيهاتكم قالوا لا حسنا بشاغير عاسفين مفجروا يعرض عليهم وجه الله ولا يمكندرونه ويعرض عليهم وجه الوغاية ويمكندرونه هذا المشي بالتعظيم غير الله عز وجل لأن الحديث تعظيم وانحلف بغير الله تعظيم بغير الله ومن كان عالفنا لا يأكل إلا بالله ومن حلف بغير الله دمت كفراء أو عشرة عم تدعو غير الله كما يقول بعض الناس هؤلاء كما يدعو غير الله بمعض الزلاد الإسلامية خبور عليها الخباق يطاف بها كما يطاف في الكعبة وتقدم لها الجزور ويطلب منها ما لا يطلب إلا من الله تطلب من صاحب القبر أن يزوج البنس وأن يشفي المنير ما يكشف الملوى ويقول الواحد للصاحب القبر يا سيد العارفين الشكوى على أهر المصيرة ايه قول لا يعرض يقول انت عارفش لي قلبي والشكوى عليك ايه عالمك في قلبي وانت عارفه وممين لا تذكير يقول الله عنه ان تدعوهم لا يسمعون دعاءهم ولو سنعوا بس تجابوا لكم ويوضى القيامة بشرككم ولا ينفقك مذن خبير ولا تنفقوا غير الله ولا تنفح لغير الله ولا تنظر لغير الله ولا تذهب الى كاهل او مشعوذ او ساحل فان الذهاب الى هؤلاء الذين يسمونهم طب عربي وهو طب شيطاني وشركي من اتى كاهلا او عراف المصدقة فقد خفر بما انذب على محمد وتفتع ايدك وتمرت توحيدك اذا ابتلاك الله بمرض او ابتلا زوجتك او بنتك تذهبت الى هؤلاء ساحل ولا تذهب الى ساحل لتصرف قلبا عن قلب او تعطف قلب على قلب فإن السحر كفر والله يقول بالقرآن الكريم واتبعوا ما تقلل السياطين على بلس سليمان وما كفر سليمان ولكن السياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين لما بلا هاروس وما موس وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فسنة شئ فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرض وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا الله فلا تعلمون ما يضرهم ضارهم ينفعهم ولقد علم اولئك من اشتراه ما له في الاخره من خلاق ولبيث ما شروا به امثالهم لو كانوا يعلمون إلى السحرة بعض الناس يجود جنده بدلا ثم يريد ايطلقها من هذا الرجل على جاري يبيعها مثل الجنده هذه ما بعوضي الا بدها سلعه على واحد وعين ذاك يطلقها راح الزاهر قال له اقسم تعطى البريال وخلص شهرة هذا السحر والعياب بالله ولا تذهب إلى شهر ولا تعطف ولا تسرب فإن هذا السحر والعياب بالله كلها لي أيها الأنواع الشرك التي يجب أن تحاسب لفتك عليها لتعرف نقدار عقيدتك وتوحيدك مع الله عز وجل أيضا حاسب لفتك في رأس المال بالصلاة لأنها أهم أركان الإسلام بعد شهادة سيئة وهي عمود الدين وهي الحبل الممدود من اجماء الى الارض ووصلها وصله الله ومن قطعها قطعه الله حيث تنفق على الصلاة أين أنزل للصلاة هل سأتيها؟ وهل سأتيها لكمان الطهر؟ وهل سأتيها لكمان الخضوع والخشوء وحضور القلب في الصلاة؟ وهل سأتيها مع جماعة المسلمين في المسجد؟ فإن الله لا يقوم بالصلاة إلا بالمسجد إلا بالعدل الله أفنى على المؤمنين وقال فيهم في بيوت أذن الله أن ترفع وينكر فيها اسمه يسبح له فيها من قدو والآصال رجال رجال يا سلام ما أعظم هذا مع اللقب من الله أعظم الله رجال والرجولة هنا لا تعني الذكورة بعض الناس قلوا فهو يصلي أنا رجع وهو ما يصلي يقول لهم أنت رجع يقول لهم أنت حتى الهنار ذكر كل هل ذكر والجلس ذكر حتى ما أنت رجع أنت رجالي وانتقلي وإذا ما الله يقول في بيوتٍ أبنى الله أن ترضع ويدكر فيها سبع له فيها بالبدو والأرصال من هم؟ رجال وش كان لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن, عن ذكر الله وإقام الصلاة وإفاء المشاعر التعبير من تجارة لأنها غالب ما يشغل الناس وإلا فقد يشغل الإنسان ويلهيه وظيفته ويلهيه أولاده ويلهيه شهواته لكن غالب ما يلهي الناس عن تجين ثم قال عز وجل تخافون يوماً تتقلبوا فيه القلوب والأبصاد هذا هو الذي دفعه الإله الحاضر على الصلاة في المكان وعقيموا الصلاة وآذوا الزحادة مع الرافعين لا بد أن تراجع نفسك وتحاسبها هل أنت تصلي صلوات الخمسة المسجد؟ إذا كان الجواب نعم؟ رجل الحمد لله إذا كان الجواب غلب؟ صح من الآن من مكرة حلا والله معه صلى الله في المسجد خصوصاً عن سجر والعسر لماذا؟ لأنها ترمو مثل الإيمان لا يترمو مثل الإيمان سبع تجيس إيمانك وينك في الفجر كانت في أحضان المرأة وعلى الفراس أجل الله المستحك حرض الله عليه في إيمانك ومجال في الروضة بالصف الأول أنعلم وأكرم حديث في الصحيحين في البخاري ومسلم يقولوا عليه الصلاة والسلام حفقوا الصلاوات على المنافقين صلاتي العشاء والفجر ولو يعلمون ما فيهنا لأتوهما ونوحبها حاسب نفك على الصلاة كان الصلاة الريكيالي في ومن وفى وفى ومن تصدق طفل عليه حاسب نفسك في الخشوع لأن السيطان ينصر بك تخليك تصلي لكن يتحقق قلبك في صنعك وليس لك من صناتك إلا ما حضر بها قنفسك تتاهل سيطانك ومدامك تخلي قلبك خلاص عصريك يجي البايدا من, من المسيح تجنبك من الصناتك تبعاك تمسع الدنيا. في الدنيا لكن يتحقق في المسيح أنت ملزوم ملزوم ومدامك تتمنزوم ملزوم أجنب أحضر قلبك علشان يحروف قبل العساء عساء قبل العساء لك عشر دقائق احضر قلبك عشر دقائق ثم وزوت بعدها الى الفجر ام معنى من بعد الصلاة الى الفجر كم ساعة يا اخوان الصلاة على كم للحين انا زمان يوم والفجر على اربع كم بقي ومان ساعة اشترى كان لكن لا ما الوزوت لها في عشر دقائق حاكت الصلاة وبعد الصلاة اصلاة واسماث ولا هواجيث ولا افكاء وإذا هم يضعون أمامنا وخطة السفرة الرز واللعب والإدام والفاقية والخضرة هل يبكر عجلين هذا؟ هل يجيكوا في العمارة ولا بدراسة وانت في رزها؟ والله ما تنزل للرز بس بيبتر بيبتر فلس بيبتر ليش؟ لأنك هنا في عمل يحبه الشيطان أو يرضى عنه أو يبيحه لكن بالصلاة أعظم عمل لمحاربة الشيطان ولذلك يدخل عليه ويقسم على ذلك الناس بيقول والله لا أود خلال الأخرية لأنك من الهام الناس طاعوني وقاعدا يلعقون ويثمرون ويثمرون ويثمرون ويثمرون ويثمرون او الريدين انت على راسك ويثمرون ولقد خذك عليه مبليس بمه او الناس من الله اكبر يسلم كلمة الشباب في يبيع ويشتري ويسافر ويعود ويبني ويهدم ويضرب يقول كل شيء خيزاً شاءت الصلاة سألته ماذا قرأ الإيمان في الركعة الأولى كان مجرد وإذن يطول العمر قانم общем موجود لكن ليه مكفي في الدنيا لا اله الا الله ما قيمة وجود جذتك ما قيمة وجود جذتك في جذتك اذا كان قلب غير موجود واحد علماء يقول وقد سأل واحد قال لي له ماذا قرأني من في المغرب قال مجمري اسرف عليه قال مستانية قال مجمري قال ليس قال مني موجود فظلا كان م... طيب لو سألنا هذا العموش هذا ال... هذا. يا عموش يا عموش مش قرأنا من في المغرب ما اسكمني يا عموش قل مجري العمود في المدريب فعل هو يدري اي ما الجرد بين العمودين العمود المتحدث والعمود الثابت العمود الثابت ما يدري والعمود أبو رجلان ما يدري أجل كلهم ما يدرون لكن من الأفضل؟ الأفضل لا لأنه أربع يدين جعل وثرة وفاكحة جمدقائب ولا مضحة ضيق لفتك حاسب لفتك في خشورك في الصلاة لأن الصلاة جثت والخشور هو ولا كيمة الجسد بدون الروح عندما تلواحد بشي يخرج منه؟ روحاً هل مفيدين من الجسده؟ لا فلابد من توفر الخشوع بالصلاة لأن الله يقول قد أفلح المؤمنون عن الذين هم في صلاةهم حاشعون ما تفلح إلا إذا خشعت في صلاةك حاشق نفسكم يا أخواني على هذا الموضوع والخشوع له أسواق حفل الصلاة وبعد الصلاة في الشريط محاضرة قلت هذه عن رسالة الى المثلّم واجهتها اليه وقلت له يا مثلّي صلّ موجود في الاسواق الاسباب كاملة كيف تصلي و... وكيف تعمل حتى يحشع قلبك قبل الصلاة وماذا... وماذا تعمل اثناء الصلاة وماذا تعمل بعد الصلاة حتى تكون من الخشيح سئل حاكم الاسواق وكان من اخدعي ايماج الله في الصلاة إذا له ما تفنع كنتم قال و... آه... اذا سمعتني لا ارفع اكبر توضعتم ثم اطلت على مصلاي او مسجدي ثم اقف بين يدي ربي اتصور ان الكعبة امامي وان الصراح تأتي قدمي وان الجنة عن يميني وان النار عن يساري وان ملك الموت خلف ظهري يكبر روحي اعداد الصلاة لكنها في الصلاة ثم اكبر بشكه الله اكبر اكبر نشير معي قولا هذا ما اصطب ايضا لكي نخبر اكبر بتحقيق واقرأ هذا من <ination> فجور لكن لكن يقول من واحد فرنا ارضاء العاشي تنظر انه بالتحق لان الصلاة ما يتبطي عندنا من النشير يقول رغم النشير يأخذها بسرعة هذا بطل الله الله اكبر لا اله الا الله وان اكبر في تحكير واقرأ في ترتيل وابدع في حضور واسجد في خشوع واسجد في طمئنينه واتشهد في يقين واسلم على امل هنا اجري اقبل الصلاه بعد هذا امر جت الله المستعان كيف صلاتي يا اخوان ويتكفع الخلف وانت ترى المصلي وعينه في السمع وهو بعينه فيه وينصلي ويتكفع الخلف علما ولجما وانت ترى المصلي يلظف انففين ايضا يرحبك هل يستطيع جندي يقن امام الضابط ان يؤدي التعييه ويذكره هل يقدر هل يقدر الموضف حسام المدير يدخل علىه الى البناخرة يقول ما تبني على وجهب ما لكي عندي ونحن نقول لهذا الغاغل ما نجد فرصة لتنظيف خنبك إلا بين يدي مغلاك وغالقك هذه كملة عجب والله يا خالي بعضهم يحكي حجرها بالصلاة ويعبي ساعة بالصلاة ويعز فلوسها بالصلاة ويرتك بمرزاقه عشرين مرة بالصلاة ومستيرجعه عشرين مرة وعبان يضطره كل ما طاع قال رجعه. كل ما شغلته يعني الناس بوادي والصلاة بوادي إنا من الله وإنا إليه راجعون ونحن الآن ما نطلق من الناس الذين يصلوا ليش؟ يصلوهم لله على هذه النعمة والله لقد انشرح كلبي بالأمس وأنا وصلي صلاة عيشاء في المسجد بجوار في جوار صندق الخير في الرضح مسجد صريق جامل بندق جامسوك الخيام تعيه ودك ولما دخلت عدن وثواتوا سكيط غارة دخلت أنا ومعني الأحد يعني مسجد ما نكينا بكاله والله المسجد مبلوء من أول إلى آخر صلاة والدور ثاني مليان اشهد النعمة الناس الآن ان يفعل هو الصلاه اللي غير الرجوع ما صلى يكتب للمسلم من صلاته ما حضر فيها يقصر لك في صلاتك ربع صلاتك شط صلاتك بعض الناس يدخل ولا يكتب لهم من صلاته حتى لوحده تحاسب نفسك على الصلاه تحاسب نفسك على الزكاه هل عندك زكاه مالك مالك كله لو ضل شاك ولا عندك شيء لا كل من ملك لي فاضل عليه حق عليه الزكاه واللي صار 56 ريال تخيلك تخطير على دار العب هل اعمل ديك الصوره العامه التخيل ما حاجه في حتى الفقير اللي يحتاج لازم عنده دينيه فيك نفسك يحاول واحد ولازم ان كل مال نحاول ان تحصل يوم الايام السنه يوم الذكر اللي عندك تسقي عليه بعد ما دخل عليك اللبس حتى تقوم من هذا الذكر حافظ نفسك على الصيام خالص بدك تفكير خالص ايام المؤمنين املوا فيك الغافرين تنام من الفجر للمغرب وتقوم ياك المغرب للذكر ولا عبد الله ولا صلى سراويح ولا قرار إلا إسحبوا لليل على الورق وعلى, وعلى السبشيات وعلى اللعج وبالنهار تقوم بها المغرب لا ظهر ولا عصر ولا مغرب وإذا قبل المغرب جوابت أمه مفضل والله يرحم صلاة الظهر والعصر والمغرب وماء هذا الصيام ده ملعج شعر كذلك حاسب نصطر على الحج هل حجج واجلي فريضتك في ناس من الآن في فلادنا ما حجج وكل ما قلتنا كانت تحضر يبقى أن ف نمنع الناس يجري عندي الحاجة يربيد جمالات الحاجة ما يضغى يزاهم ويبيش بيش فيه للدحم الناس قالوا لنا حيات عدار جاء فلولت كلا قصة جيلة المسلم فما بيشي ما بيأصل ولا ام لكن عند الناس حدا فيه هو الحياة بالله فما هو يزاهم إذا بيليه السلام ولا الأرضيات ما نعصر عمنا بالله نذكر يضب الناس على جم والجم حشان يوصر يأخذ لكن في جيل الله عز وجل ما يضغى الزحم إذا أنا نمنع اديروا حج ذلحق ترى ما في عربه ولا عندكم اغراض راح حج ذلحق حق خاص لا اله الا الله فحج حج الاثنام هل عند حج هل اعتمر في رمضان هل اعتمر في بين فتره اخرى ان العمره الى العمره كفار ورمضان الى رمضان كفار والجمعه الى جمعه كفار بما بينهما من الذنوب مشت في الجمهور. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول فادعوا بين الحرك والعورة فإنه لا ينقيان الفقرة والذروب عن المرء كما تم في النار خمد الحديد لا تفضل على جدك لباله ذيك أمه خفوك خلهم أحياء إن شاء الله سرى من غنجهم تحويله على الجنة آتر الطريق إلى الجنة من عند المخفوه لمسا من مفض لا تموتهم في موتهم فعب غصبان العليس ستعذف كل حياته هل تريدهم من الجنة عشان تبرهم؟ حذبت له بما ربنا شجاقه الأبو الجديد المكبره ماذا أخي اللبوخ ولم أخي اللبوخ جبتاً للمقصد وجودهما حياته لهذا جاء في الحديث الصحيح أنه قال عليه الصلاة والسلام رَضِيْنَ أَنْتُ مَنْ أَدْرَكَ أَحَدَ أَبَوَيْهِ ذَوْكِلَاهُمَا فَلَمْ يُدْخِلَاهُ الْجَمْيَدِ هذا خاسر لا خير فيه نجل على العلمون قضينه اكثر من الاسلاميين لا فاش وضعك مع والديك بان هما جنة في نار قبر الوالدين من اعظم القروبات وحقوقهما من اعظم الكمائل والله امرنا صرحته بتاعهما فقال اشكر لي ولوالدي وقال وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا وقال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وفي الحديث الصحيح البخاري ومسلم عن ابي بكر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا منبيكم باكبر الخبائر قلنا ما يا رسول الله قال الشرك بالله وعقوق الوالدين ومن عقوق اسحقوق الوالدين الله يسلط على العاق ولا ذنب يعقه اعظم من نعم حماسة دين جناس ومن بر والديه بره أبنائه ومن حق والديه حقه أولاده وكما تكيلي كان نعم حاسب نفسك مع الوالدين ورجع من الآن وحاضر حاضر ثم حاضر أن ترجع على أبوك والأمو من أعظم ما يغضل الوالد والوالدة أن ترجع عليك قال إذا قاله شيء قل حاضر وبعدين قل حاضر قل حاضر لا بل حاضر نبتها بسمة كده يا نبوك ده الله يقول ولا تقول له مان ايه أوف. ايش الاف نفتون كلام الاف مظهر التفجر يعني لا يبوك كالك لا تقول اف ولا بجل تقول له ايهان انت يا ابوك لا بس هذا حرار كيف اللي يتكلم على ابوه ليس كده على ابوك لا اله الا الله واحد من الناس يخبروني دي قصه لعامل في مصب منجره تكلم على ابوه قال المنجره ودخل على ابوه يبصق قال ابوه كذا تكلم من وهذا عضلات الرقصهوله عامل يشيل الاكاد ريشه بالمنجره فقام يتكلم على ابيه ويقرب عينه يده الى عينه أبوه. يقول اصلك انت انت بالكله لين باقي يبقى عندك يقول يخرج من عنده ويدخل المنجرة ويجيب اللوحة الخشب ويمشي على المنشار ويبطع الله وصبعه من هنا والله ما اعجب إلا ذاك اليوم ليش أصبع خبيجة كاتف انتظر جعينا الوالد ثلاثة حق والد ايش حاسب على هذا صح حقا جدا أقولك ترى يبغى منك والله أقرب شيء ويردحك ويردحك ويردحك ترى دعوة أقول كن من الدنيا وما يوم تلتي أبوك رابعا عنكم وقل إذا سمت عنك, عنك الله يوفق له الله يستعر أمره الله يجعل من أمره يسمه لكن يوم يدفع الأبوك عنك وإذا بكعاد قال الله يجعل هذه وجهة الله لا يوفقه الله أكبر ما أعظم من هذه أفضل لا تبحث عن حفظك بذلك حاسب نبتك على صلك أرحمك لك أرحمك عمات وخالات وجدات أخوات هؤلاء عليك أن تحاسر في الصعر. هل أنت وكون لهم أم كطوعا من وصلهم وصله الله ومن قطعهم قطعه الله قاطع الرحيم لا تنزل عليه الرحيم ولا تنزل على قبل معه الإبلس ويجلسون معه الرحيم قاطع الرحيم بنعوه في رصة الشاكة القرى عز وجل فهل أسيتم إن توليتم أن تفتدوا في الأرض أولئك الذين تقطعوا أرهامكم أولئك الذين دعنهم الله فأصمهم وأعمى أحضارهم حاسب نطلق على ثلاثة القرآن الحريف هذه الأسمانك لي كم تقرأ في كل يوم القرآن كيف انت سعر القران ايش عندك بالقران قويه ولا واهي او ضعيفه القران معك بكل وقت وبكل حين كان انه مهجور من حياتك صحح رؤاك اذا اردت ان تعرف درجتك عند الله فتعلم عن من جلدك فتعلم نفسك عن منجدك والقران نفسه فإن كنت تحب القران فعلم الله الحب وان كنت تتالف القران فعلم الله يرضك وإن كنت, كنت تداوم وتسعي مع القران فعلم ان الله معك نادك مع كتاب الله يحبه. أما أن تهجر القرآن ولا تقرأ إلا على خلواتك وعلى ظروبك لا يجب أن تخصص لكوين معين من القرآن لا كل عن جزء هذا كل شيء في يختم في أكثر مشار هذا هاجم بكتاب الله والله يقول أن الرسول يشجئي هؤلاء يظهرون ويقول وقال رسول يا ربي إن قومي اتقدوا هذا القرآن مهدورا والله قد أمرنا بجداوة القرآن قال ربك للقرآن كذلك نذبت به إبعادك ورسلناه سرخينا اقرأوا القرآن هكذا يقول من الأصدقاء إنه يأتي يوم القيامة لي يوم القيامة ويقال لك آية القرآن اقرأ ورسل وصعد في درج الجنة ومنزلتك عندك آية تحمرها وتعزها هذه خلف كبير لن في آية المصدر يعلم نفسك وحاسبها على الأذكار أذكار الصباح والمساء حتى تذكر الله الصباح ولا إبدأ شك chilling والله قد أملك. ويف glucose بالعشيه لا بد أن ان ن mouth пис ارصال الصباح لأنها بردر وحج وحسن ولا بد أن ان Pearl Mahatlt ان زار الصباح قبل شعوم الشمس وبرك ان قبل ev eighty- teste في حمد ربك قبل ضروع الشمس وقبل الغروف قبل ضروع الشمس وقبل أن لا بد أن تذكر الله واتحصن نفسك بالآيات والأذكار التي سرعت وشن عليها النبي نراه wait Somehow the었어 لاني بعرفها وسبتها وولا بطرفها بكتب عليها ورقه الي انت تحفظها خلاص بعد كمان ما تخفست نراجع عليها اخر مره حفظناها بعدين تعلم افكار الاحوال والمناسبات افكار الطعام افكار الشربات افكار النكاح حجان دخول الحنن افكار دخول خوي محمد افكار الرؤيه في صوره الكماء افكار رؤيه القمر افكار مثل دوم افكار رؤيه المراه كل افكار كلها يجب ان تكون عالجا بها لتكون مع الله في كل حين وفي كل وقت احاسب نفسك على الامر بالمعروف النهي عن المنكر أبقى ربما بالله إلى رئيس من خطر لأنك بالد للإحساس وتقمد لا بد أن تنكر ولإنكار الحجابات بالثلاثة فالتغيير باليك إذا كنت من أهل السلطة والتغيير بالنساء إذا كنت من أهل العلم عندك علم تقايد تقايد او التغيير بالقلبه اذا كنت عادي ولا تقدر ان تغيّر لا بالسالة ولا بالقلبك ولا بيدك فتغيّر بقلبك وتكره المنكر وتقاضع ولا تجلس في مجلس وفيه وذلك اضعب الايمان وليس من الايمان بعد ذلك نسقان حقا تخذر بالايمان الله اللي يعيش المنكر ويدلس مع المنكر ويدلس مع المنكر هذا هذا المنكر هذا هو اللي يعمل المنكر لكن إذا جيت بمجلس ولم تقضع أن تغير بيدك ولا تتغير بمسانك ولا يستطيع إلا بقلبك أقل شيء بقلبك ويفضل من قلبك مغادرة المنكر تفحد عنك هم ما أنتبع تقول أنه بغير كلبك؟ لا لا تغير بقلبك وعنده جانب بعدين هل حاسب رفسك على دعوة إلى الله؟ هل ما نصيدك من الدعوة إلى الله؟ هل لك دور؟ من تنظر أن يكون بدورك في الدعوة؟ شو دعوة رسالة النبينا صلى الله عليه وسلم؟ وراده وخلى رسالته وادي على امته ما عاد نبي جديد ما بيجي لنا ود يا بدنا ندعي الله هل تكون بدعوه وداو على هذا الطاقه طبعا دعوه شكل نفس الدعوه سبحان الله هيك كمبره دعوه تخلي دويتك دعوه من يذيه الشر تعيد تتبع على هاي علمها دي اذا ما علمتها اطلب تكفي امك وابيك واهالك واهلك دعوه دعوه تخلي مسكينك في حيك وجيرانك ووسطك دعوه, دعوة ليس بالضروري أن تكون خطيفة أن تكون عالم كبير لكن إذا على الكيمة دي أحضرنا بلغوا ولو عادي بلغوا عندي ولو, ولو حبيب احمل هموم الجاعية احمل هموم الإسلام افرح للدين اغضب للدين اغضب في اغضب في الله نفسك على هذه لتعرف حين عندي هل عندك هذه ولا لا هذه إسمعها أيها نقوة حتاب عن, أر... عن رؤوس المال الزاب الأول الزاب الثاني الزاب الأرباح وهي النوافذ قيام النجل صلاة الظوحى الرواسط السنن سيامنا نحن وخذكم كل أسبوع ثم أيام من كل شهر حديث مها نوافل خدقات كمرة نازلة حج نازلة ذكر هذه كلها نوافل هذه أرباح وإذا حمدت رأس المالك حمدت أرباحك لكن يومها تضيع رأس المال تضيع الأرباح من باب أولاك ثم انتقل إلى الباب الثالث من أبواب ميزانية هذا العام وهو مراجعة الخسائر وأبواب الخسائر ثمانية الباب الكبير ما بالقلب ومدخل إلى أكبر خسارة على الإنسان لأن القلب هو النطرة التي تصله حتى طرح على الإنسان كله وإذا خسدت خسد الجذب كله وأمراض القلب هي الشبهات والشهوات وكان موضوع المعاضلة اللي لحن القلب السليم لكن لمناسبة العامل أجلنا هذا الموضوع إلى مناسبة الأخرى القلب هذا يجب ان تتفقد وان تتويله هل هو سليم؟ سعاجدة هل هو سليم من الشبهات سليم من الشكهوان سليم من البغضة سليم من الحجم سليم من الكبرية سليم من الغضب سليم من الانفعال هذه امراضها اذا كان شيء نضبه نضبه قبل ان يكون التوضيف في النار. ثم الى الزالح الثاني الخطيرة وهي زالح للنسان إنها من أخطر الجوارح على دين الإنسان إنها أمبلة عندما كان أمبلة جن من دين العبس يصلي ويصوم ويعمل ويعمل ثم يقول كلمة سلسف عليه سلعمل تعلمون الحديث المليك المسلم الحديث الرجل الذي كان صالعا وكان له أخ حاصي وكان ينصحه باستمرار ولا يستجيب له فأتى عليه يوما وهو على المعصية قال له والله لا يغذر الله لك الله اكبر يا هادي الكريبة. وغضى ان مراعزها وجوابها زينة. غضب لله. لكن تجاوز الحك. قال الله له من هذا اللي يتألى عليه. قد غفرت له واحبطت عمله. كلمة رعدة اوضقت دنياه وآخرته. رب كلمة قالت لصاحبها جحيم. والحديث الاخر بالصحيح حسد رول من المكلس. قالوا المفلس من يأتي يوم القيام بحزنات وصلاة وصيام مثل التبا ثم يأتي وقسة هذا ولعن هذا وأكمال هذا وسب هذا وحطف عرض هذا فيوصف هذا من حزناته وهذا من حزناته وهذا من حزناته حزنات. يقسر أعماله على أهل العباد خينا خنية حزناته وخلال جنسي آسل ثم طلحت عليه ثم طلحت الناس وشب يضيع على العملات والحديث من عبيد داود وغزرة أحمد حديث معاذ صحيح قال عليه الصلاة والسلام هو يوتي معاذ ما يدخله الجنة وينجيه من النار قال له في نهانة الأمر أفلا على ملاك ذلك كله يعني السور الذي يحميه الخجيمة كله قال قلت فلا يا رسول الله قال فقط هذا حدثك لسانك قال ل لمؤاخلون لما نتخلم به يا رسول الله قال ذكرتك أمك يا معاد وهل يصف الناس؟, الناس على وجوهه أو قال على مناحه إلا عصائد أمسنتهم والحديث الآخر إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من صحب الله لا يمتي لها فالا يهدي بها في النار أبعدا من بين المشرك والمغرب بكلمة واحدة والذين كانوا في غزوة كبوك وقالوا كلمة واحدة كفروا فقد يتمكن لكن مثل ولا يصلح ابدا انا ما رايت مثل القراء لهؤلاء يعني الرسول واضح اوسع صدورا واكبر عند الذل يقف يضح ويضع طريقهم سري لكن ما اعرف يضل وين يذهب يبلغ الله في السماء وين الدين القران على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولوا ان سالتم لا يقول الا اننا كنا نخوض ولا نعد قل لا تعتبروا قد كفرتم بعد النمائدة لا إله إلا الله كفر لكلمة سنعة يقول هاو الحديث يقول كأني بالرجل هذا وهو متعلق من أسحة رسول الله والحجارة سنك برجله وهو يقول يا رسول الله والله ما لي يا رسول الله إنما هي حديث الرقم يا رسول الله هندخل الأرض وأنت بين أظهرنا يا رسول الله إنما كنا نقول ولنأدخل رسول يقول له قل الله وآياته ورسوله كنتم تستاذقون لا تعتبروا تكفرتم بعد عيمانكم ألم واحدة طيحة من الجين كلنا وخسر الدنيا والآخرة اللسانك حصانك ليست من اللسان حصانك لأن للحصان عمانك والحصان اللي باله عمان هل يمتكه بيبنوك. والعصان اللي ماله عينان ما حد يقدمه تجرد ويخردوا لها تنفكه لكن الحصان يوضع له عينان حقيقة شدخل تحت الزانة وبعدين يمتلكها الزانة عصانة إن شانك عصانة إن صنته صانف والهندهان وعينانة حيواء المسلم إيمانة يعمل اللي ثانت ما لك تتكلم لأ شبعد الناس يخوضون بالباطل من كان يؤمن بالله واليوم الآخر هل يقول خير الحول لا يتكلم الإنسان إلا بحقه إلا إذن المؤمن هم خاضر ترابس ظنجو شجوري مقفل لاحق لشوار وإذا تكلم تكلم بنهر ومنا داخل المناثر والسنكة من أجلس دو دو دو دو دو دو. باطل وحبن غريبة ونميمة وشبتة وكيل وقال وخنة وزمعتوا ماذا كلام هذا؟ جباب المرء إذن أن يحدث بكل ما سمعه ما ندري يا أخواني كيف تجيئ بين الناس؟ لما جيت اليأصل في أخوار كثيرة عن الإخوان السعادة أب كان واحد يقولونه وقال في حالة النفذية يقولونه كل من قال يقولونه قلت الله ركبر على هذا الوكال الذي كانت بنيه وكال الأنباء يقولونه ما يروج لها إلا الأفارثة. الذين قد قالوا نسيوا بهم عليه الصلاة والسلام قال نها رسول الله عن الخيل والآل إيه المقات ويقولونه كان القناديس من قال لا المدني؟ الله يقولونه هيته الإنس من كل ما سمعت عنه إذا سمعت السلام من يا جمعة الخير انتوا خبروا اكيد عفوا خبر كان نريد نقول لك احنا جد كثرت خفره من مرض اسم المحدد كل ما سمع هذه اغراض وهذه اشاعات وهذه فضاخات لا تروج الا في المجتمعات المريضه نحن مجتمعنا كريم الحمد لله مجتمعنا نظيف اشبعنا يخمرنا وجينا ان نحن نكون على قلاء ما نحدث الا بالحقائق ولا نروج اشاعات ولا اتهامات ولا فضاخات سيئه فببساطه حاسبه ولا تتكلم به كلمه الا واذا تعرف اننا إذا كان الكلام من خلص بس يكون من إيش؟ من ذهب وانتها بحث لكن بعض الناس ما يبغى ذهب يبغى ما يجل يتكلم ذهبه يتكلم باللهب صاد وعذاب يتكلم بغيظة ويتكلم بلصمة ويتكلم بلعن ويتكلم بشب ويتكلم بخذب ويتكلم بالعياذ بالأسابة الجور ويحلم بالله بجور ولسانه شغال أبضع إلي ذهب يهلكه ويتم من دينه وينسب بالله ثم حاجب عينه اين تمر عينك هل تنظر في كتاب الله هل تنظر في منهج الله على ان تنظر فيما حرم الله تنظر الى النت الحرام من ملئ عينه من الحرام ملئهم الله من جهنم هل تنظر الى ما شاء الله به الناس من نعم وتشوف هذا مع سياره ولا مع وظيفه ولا مع عقار تحتك انت تم إلى الاخرين بعين الاستراء والاحتقار انت تشوف نفسك فوق انك منطوق من القدر الكبرياء لان الكبرية ارث الرجال الكبرياء تحط فيها النظافه الكبر والانفقه حتى يصير كده يشوف نفسه كبير ورطوه هو قفله باليونه يقولون البالونه البالونه ان الصيحه اللي مدي هواء كبيره لكن لوخه صارت كذا وين تم هذه الهواء ولا بيقص هذا منج منج منج ناخذ مالك كل ما له من ما له وثاقه اليك من حيدتك من بس صحه وعافيه قول عافيه ما يمنك الله يعطيك العافيه منتبه بنسبته ومنك خل لكم له من ان شاء الله انتبخ لماذا ليس تعالى على الناس ليس الناس اللي جاد اعلى من احسن منهم لا من تواضع على الله وضعه من تواضع لله رفعه ومن تعاظم وتكبر على الله وضعه واذا اردت العزة وذبعه فتواضع واذا اردت الزلة فتكبر وحياله بالله ثم انتقل من عينك الى ادنك وحاسبها ثم السمعة والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولة ماذا تسمع ماذا تصب القناة هذه السمعية على قلبك قلت تصب خيراً قلت تصب شكراً قلت تصب القرآن من مواعظة و... و... و... و... وخير قلت تصب أغاني قلت تصب شر وغيب ونميمة لا لا تسمع إلا خير لأنك مسؤول ولأنك تتعيسر بكل ما تسمع حاسب الجارحة الرابعة والخامجة بطمك ماذا ينزل فيه ماذا تأكل قلت تشرب الدفان وانت طيب كيف تأكل طيب الله يقول الخبيثات من الخبيثين والخبيث. وانا الخبيثة. انت طيب ولا خبيث؟ طيب. انا ليش تخبر خبيث. ليش تبص الخبيث. انا ليش تقضي الخبيث. هالخبيث كل يقول الله يتوانا كنت تاخده وتتكلم عليه مصر جمتين. وتعملها في جيمة. وتشتريه بريانك. وتبخل به نفسك. وتحارف به نائككك. وتقلب به ربك. وترشبه عدوك. وتقوم من مخالع اعداء الاسلام. مواقع تيجي دخان. وتروح لوس. على المسلمين لا اله الا الله. حتى على الدخان تشربه حتى جرب الشيشه والشم واحد من الناس كان بس يتبطل الدخان لكن عوضه شيشه اسمه هناك تركه ايوه من الحرج وجد ركضنا من الدار الكل بيهين اللي رجله محمد عبد الثاني على الطريق لا هذه العندلي كان قلت له قال لا هذه اشيشه ما اقدر اشرب هذه هو ولا شي عم بدو دخان يشربها في المكان يشربه قلت والله هذا عذر اقح من ثاني هذه خبيثه نجسه وعيا هذي بغي هذي تنسف الـ الـ الصدر وتقرب الخبث تخرب الاعضاء وتكسر العظم هذي ما فيها خير يسمونها تعميره يدخل الهواء وهو عاد عبد حدق تحمر وهو عاد قلبه ينحمر ودمه ينحمر ويابو نعم, نعم يا اخي الكريم حلص لبشيشة حلص لبشيشة حلص لبشيشة هل تشرب الشيشه كذا تشرب الشمه تشمه هذه السحوق مجرد ينفخ يحط هذا الواحد داخل بوقه ويجيك قدره يقعده حياه بالله بتشوم اسنان ويغرب شجره ويشوف شكله وهو قاعد في قدارس مع علبته ولا مع منجله ايش هذا يا أيها الذي لا امنع الخلو من طيبات ما رزقنا حتى شرب الخمر حتى ركوه وجل المحجرات وتناولها حتى الخبائث تناولها بعدين هل تاخذ الرشوه وتتاكل الرشوه هل تاخذ الهدية الحرام اذا كنت مسؤول في خليج تستقبلها وهي تلبس ثوب هديه وهي رشوه انت مسؤول شيء هذا حرام في دين الله عز وجل هل يجوز لك؟ نظف خطنه فإن كل نحن لبث من, من حرام كل نحن الله طيب لا يضمن إلا طيبة عطب مطعمك تجد تأرتك ما يجوز لك أن تكون إلا طيب والحلال والله لو تأخذ طيب إنها حصلة للحرام يحدين انتقل إلى الجارحة الأخرى جارحة الرجل هل تحمل قجمك إلى حرامك؟ ثم انتقل إلى جارحة اليد هل تكتب بيدك حرامة؟ هل تبتش بيدك الى حرام؟ هل تغمز بها حرام؟ من مد على برأة لا تحي له جاءت يده يوم القيامة مغلولة الى عنق هذه هي فتاة عندها تميزانية الآخر حاسب رفتك للآن يا اخي ان كانك ناجح وانت رابح فالحمد لله حسن لله سباس وان كان البعيد خاسب فغير الميزاني للآخر اجري طواني تصحيحات في الداخل حسائل ما عدتني يا ايه الله ما عدتني كل يوم حذرته عندك؟ لا يا أدن والله ما أتحدثني ولا أعتقد ماشي يا لسان قرار معادي غزائي يا رجل ما عد في الروح يا يد ما تبقي في الملكة هذه وضع فسائل وبعدين فعال رأس المال عافظ عليك لا يسجع زودها ثم سجد مسك إن شاء الله إحنا الرادشين أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يختم بالطالحات أعمالنا اللهم أختم لنا عامل الماضي بخير واجعل عامنا الحاضر عامل نصر وعزة بالإسلام والمسلمين وردنا فيه الى جيلك المحوي إنك على كل شيء قدير وبالإجابة الجدير وسوف أجيب باختصار على بعض الأسئلة وإلا فالوقت طويل لكن ولم كتبت أسئلة نقول فيها كلمة مثل نقول السائل هل من كلمة التوجيهية لتارك صلاة الفجر جماعة نعم نوجه إخواننا ونقول لهم استقوا الله بأمودكم معلموا أن علامة إيمانكم صلاة الفجر وعلامة لذاتكم كر صلاة الفجر ولا تبعى عن امارك ولا عن مباقك اسعى النفسك عن صرحة الفجر مجاهد نفسك قل المجاهدة لأن الناس تتم لك يعني تغنب على هذه العادة وسوف تستألت بها بعد ان يعلم الله تبكك هو جدية الشيطرة بمعات الله عندي واجهة يقول الكريم هل للقلب هجرة الى الله ورسوله نعم الهجرة هي كتاب اسمه طريق الهجرتين وغابت سعادتين ابن القيم رهده الله يقول طريق الهجرتين. هجرة بالقلب الى الله بالعبودية. وهجرة اخرى بالقلب الى رسول الله بالاتباح. على طريق الهجرتين. تهاجد في قلبك الى غولاك فتعبده. والى رسولك فتتلعه. ثم يترثب على هجرتين هذه باب السعادتين. سعادة في الدنيا وسعادة في العالم. فنحن نستقل هجرة العام الهجري لنهاجر بقلوبنا. الى, إلى الله تذلى هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية يقول الأخي الكريم أنا شاب وحيطني الله للهدائة والحمد لله وطلبت من والدي الزواج وهو مستقيح ولكنه يمانع لحجه التخرج من الجامعة وأنا لا أستطيع أن أصدر وأخشى على نفسي من الفاحجة فما توجيهكم جزاك الله غيرا أقول لأخي الكريم أنني هداه الله أسأل الله أن يثبتك وأن تستمر في طريق عن الحرام الباحجة ولا بد أن نصبر ويشبه وان الخوافرين ليش أن ما تصبر لجل وجلحاً لذا ما عيبوك شروح للتذنيج لا أصبر نصبر عنه كانت وغلت لنا نصبر نعم أما توجيه لوالدي هذا الشاب الذي يقدر على تزويد إبنس ولا يزوجه فأنا أقول إنه آجم وإنه يتعرض للعذاب من الله عز وجل فكما هو مأمور بحفظ صفحتي وغذاء ولده مأمور ايضا بحفظ دينة وعرمى ومدام قادر عليه انه يدور وقضية تركة الى انه يتحرك علشان يجب هذا فيه حسن لولدك على انه يعده لان ولدك ومتزوجة من حاجة تقتل عليه وتكون بلازمة تكسليه تتعلي عليه تتعلمش رجعك تتعلم معك لكن ين تكون من خليك رجال وزوجي نفسك ين تكون مالي من الشيء ولهذا انه يمتز تتحفظ لا يقرب الله في مهر ولا يعرف في الاسبوب لأنك اللي علم الطريق العقوب لا يا اخي هم بردت خبيرة خشفا في ألف الاسبتين على وردت خسارة هذه والله ما هي خسارة الدنيا كلها تحت القدم تدوج ولدت يا اخي حتى تحفظ ظينه وحتى ترد الله وتفرد أنت من الاسب الله الذي لا اله الا هو بهذه الساعة فلعن لها ساعة اجابة ان يدعى الاجتماعنا هذا الاجتماع المرحومة وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرق المحسومة وأن يوصيقنا لما يحبه ويرضاه وأن يحصل علينا أمننا وظنألتنا واستقرارنا وأن يجعل من أرادنا في هذه البلاد بسوء أو شر أو قيد أو مكر أن يجعل قيده في نحرة وأن يجعل سبيره في تدميره. ينزل عليه بأسه الشديد وعذابه الأكيس فإنه لا يعجز الله عز وجل اللهم آمننا في دورنا ووفق وأصلح واهدي ملاسة أمورنا واجعل الله وولياتنا في عهد من حافظ وشكاك وشبع رضاك برحمتك يا أرحمة الظالمين اللهم وفقه من ما تحبه وتراه إنك على كل شيء قدير وفي الإجابة الله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم